ك إننا لم هتذو فلما كشفنا عنهم العذاب إذاهم ينكثون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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيد فلولا القي عليه أثورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين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 ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل